بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثوت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم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 شيئا والامر يومئذ لله